أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أذاهم إن شاء أن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 سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 116. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن ترى الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين